بسم الله الرحمن الرحيم سأل سا...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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جهنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون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 سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا